إن من أعظم جرائم أهل النار استهزاؤهم بالدين وبأهله ولقد كفر الله المستهزئين ولم يقبل اعتذارهم فقال سبحانه عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قلع بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أخبر الله عنهم أنهم كانوا يستهزئون بعباده وأوليائه فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا فاخذ لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون نعم عباد الله سخريه واستهزاء سخريه واستهزاء بعباد الله وهمز ولمز بهم في شاشاتهم وقنواتهم وجرائدهم ومجلاتهم بل حملهم بغضهم على عباد الله الصالحين سوء معاملة الله ومراقبته فلن يضر الصالحين ضحكوا أولئك واستنساؤهم وسفريتهم فلقد قال الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار ويا خسارة المستهزئين وويل لأولئك الذين طاشت عقولهم وتمادوا في ضلالهم وغيهم وسخروا بالدين وأهله وويل لهم إن لم يتوبوا ويستغفروا وإلا سيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون